طيفك على بالي وفكرت التقيك شلون لقيت البعد فرقنا وبيني وبينك الأميال دعيت الله يجمعنا ونفرح باللقاء والدون دعيت الله يصبرني إلى لقيا خوي البال طيفك على بالي وفكرت التقيك شلون لقيت البعد فرقنا وبنوبن بكل اميه تات الله يجمعنا ونفرح باللي قا ودون دعيت الله يصبرني الى لقيا خوي الب انا باقي على خبرك ولكن لو تشوف شلون غدا قلبي بعد بعدك غريب طاح في غربال الا يا حزن حزن اللي بعد خله غدا مغبون بعد ما كان له صاحب قافر دم بلي وصاحب تعجل يا بعد حالي تعجل وسبق المكنون وسط عيني تجمع دم على يهدر تقل شلال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 ترى صبري على بعدك كثر ساعة يجيب جنون لذلك ارحم قليب يصيب بعدك بزلزال كتبت نحت من راسي وارسلت جراب الكون يدور شخص يستاهل رسا عندك بلي يجد وانا باقي على خبرك Go like in love, go